سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فَأَكْرَمَهُ ونعمه فيقول ربي أكرماً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 وجيء يوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الإنسان واننا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فك رقبة أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مقربة أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ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 عليهم نار مؤصدة. الله، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بَنَاهَا والأرض وما طحاها،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 فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا بِسْمِ اللَّهِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَزِّرُهُ لِلْيُسْرَى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 فأنذرتكم نارا تلظا لا يصلها إلا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا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 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ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 الرَّاءَهُ استغنا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجعَ أَرَأيْتَ الَّذِي يَنَّهى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهل نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين. خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا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 وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم Makalla kalla sauf Kalla luo ta'lamuun علma al-yekin. Lata raunna al-jahim. لا تسالنا يومئذ عن نعيم الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وَالعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ وَإِلَّا لِكُلِّهُ مَزَّةٌ لَمَزَّةٍ الَّذِي جَمَعَ مَا لَوْ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 Pääljää رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي päljää, مِنْ päljää, päljää, مِنْ خَوْفٍ أَرَأَيْتَ päljää, päljää, بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يدعو الْيَتِيمَ ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. وَإِعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطاب في جيدها حبل من مسد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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مِنْ شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minä aloin nauttia